مضى الحديث عن التوكل وبينا ان التوكل على الله هو نصف الدين كما قال العلماء اياك نعبد واياك نستعين هذه الجمله التي نرددها تشتمل على التوكل اياك نستعين وبينا فضل التوكل وما ورد في الكتاب والسنه من جهه فضله والحث عليه وبيننا ان علاقته بالتوحيد وطيده وان الله عز وجل قال وعلى الله يعني وحده وعلى الله فليتوكل المتوكلون ونواصل الحديث ايها الاخوه عن هذا المقام العظيم من مقامات العبوديه المسلمون ايها الاخوه يتفاوتون في درجه التوكل فأولياء الله المُتَّقون جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيّاكُمْ مِنْهُمْ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي إِيمَانِهِمْ بِاللَّهِ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهُ فِي نُصْرَةِ الدِّين وفي إعلاء كلمة الله هم على الله متوكلون يتوكلون علي الله في جهاد أعداء الله يتوكلون على الله في رِزقهم في حياتهم وفي حياتهم في موتهم في حاضرهم ومستقبلهم وفي كل امورهم وكلما قل توكل المسلم في جانب من الجوانب فمعنى هذا انه لم يتوكل على الله حق توكله فتوكله ناقص فمن الناس من يضعف توكله على الله اذا راى قوه الكفار وراى اعداء الله وما يملكون بعض الناس يضعف توكله اذا اصابتهم مصيبه بعض الناس يضعف توكله في مساله الرزق فهو كثير القلق يقلق على مستقبله على مستقبل اولاده كما حصل عند بعض اهل الجاهليه الذين قتلوا اولادهم قتلوا اولادهم خوفا من ان يكونوا فقراء قال الله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأاً كبيراً أيها الإخوة لمقياس درجة التوكل لا بد للإنسان أن يجري على نفسه بعض الاختبارات الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه مش السبب لانه توكل على الله ترك هذا الشيء لله فالله عز وجل يعوضه خيرا منه مكافاه على توكله فهناك مفاهيم خاطئه عند كثير من الناس وهي تصادم التوكل على سبيل المثال من الناس من فسر التوكل بالتواكل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 يبررون ويسوغون عجزهم وكسلهم وتفريطهم بالتوكل فهؤلاء سموا عجزهم توكلا سموا عجزهم توكلا والصواب ان توكلهم عجز يقول ابن القيم رحمه الله عن توكل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم يقول وكان عليه الصلاه والسلام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 يقابله انحرافات كثيره جدا منها على سبيل المثال الاعتماد الكلي على الاسباب الماديه والتعلق بها محبه وخوفا ورجاء وهذا قد يصل بصاحبه الى الشرك عياذا بالله هذا الامر ايها الاخوه والخلل فيه يوقع بعض المسلمين في اشياء خطيره جدا كتعاطي السحر والكهانه والتطير والتشاؤم والخوف الشديد من المخلوقين والتخلي عن الدين من اجل الدنيا وطمعا فيها بعض المسلمين يا اخوه قد يقع في الشرك بالله بسبب خوفه الشديد او طمع شديد فيما عند المخلوقين المنهج الشرعي هو الجمع بين التوكل مع الاخذ بالاسباب الشرعيه فاذا عزمت فتوكل على الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل الذي قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 ما مدى ايمانك بسم الله الرزاق هل اقترفت شيئا من السحر والشعوذة والتنجيم ومعرفة الابراج وغيرها من هرطقات الاعلام الفاسد ان حصل شيء من ذلك فتوكلك فيه اشكال هل اذا اعترك مرض او وجع تعتمد اولا على الله وتفوض اليه امرك ام انك لا تفكر الا في المستشفى والطبيب ماذا تعني لك هذه العباره فلان قطع رزق فلان الذي يقطع الارزاق هو الله ما ردت فعلنا اذا سمعنا مثل هذه العبارات قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله الله عز وجل هو الرزاق وحده الذي يعمل في وظيفه محرمه ويخاف على رزقه ان تركها هل هو متوكل على الله يعلم ان ان كسبه حرام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 أوجد لي البديل ثم سأترك الحرام هل هذا متوكل على الله هذه التساؤلات ونحوها هي التي تضعك يا اخي المسلم على المحك اما ان نقول بالسانتنا اياك نعبد واياك نستعين ثم لا يظهر ذلك في حياتنا ولا سلوكنا فهذا يعني اننا نردد الفاظا اما اننا لا نعرف معناها او لا نؤمن بها او ونناقضها في حياتنا واعمالنا ايها الاخوه ضعف التوكل له اثر على الامه الامه الاسلاميه هذا الكيان العظيم هذه الامه الكبيره ضعف توكلها الى درجه كبيره حتى صارت تسلم امرها الى اعدائها ايها الاخوه بعض المسلمين اليوم يظن ان العالم المتحضر المعاصر مرتبط وجود وجوده مثلا بوجود امريكا او اوروبا اعتقادات باطله فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى بعض المسلمين يعتقد انه سيموت جوعا اذا انتهى النفط اذا نضب النفط سيموت جوعا اعوذ بالله من الذي يرزق الحيتان في البحار اليس هو الله من الذي رزق جدك وجد جدك اليس هو الله بعض الموظفين يقدس الوظيفه لانها هي سبب الرزق خلل عظيم جدا عند كثير من المسلمين كثرت الشعوذه وكثر السحر اقبل الناس على هذه التفاهات وهذه الكهانات كل ذلك بسبب خلل في التوكل وعلى ضد من ذلك بعض المسلمين استسلم للضعف والهوان وترك الاخذ بالاسباب وصاروا يتخيلون نصر الامه الاسلاميه وتمكين الامه الاسلاميه انه لن ياتي الا بمعجزه فمنهم من ينتظر المهدي ومنهم من ياس من تغير الاحوال وهذا كله ايها الاخوه راجع الى خلل عظيم في هذا المفهوم العظيم وهو التوكل على الله اسال الله تعالى ان يجعلنا من المتوكلين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 هذه قصه ليست من نسج الخيال وليست قصه معاصره قصه حدثت في زمن من الازمان ليست من اخبار بني اسرائيل فهي قابله للتصديق وعدم التصديق اما الذي قصها فهو الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام اما الذي خرج الحديث فهو البخاري رحمه الله في صحيحه فهذه القصه ثابته ثبوتا قطعيا وهي قصه بالنسبه الينا هي قريبه من الخيال في عصر تغيب فيه كثير من المفاهيم والموازين السماويه اراني سمعك يا اخي المسلم واسمع اليها روى البخاري رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دينار فقال له صاحب المال ااتني بالشهداء انا ساعطيك 1000 دينار كثير سااقرضك لوجه الله لكن لا بد من شهود ااتني بالشهداء اشهدهم فقال كفى بالله شهيدا فقال صاحب المال فاتني بالكفيل قال كفى بالله وكفيلا فقال له صدقت استحى مع ان من حقي ان يطالب بالشهداء ويطالب بالكفيل لكن لما سمع كفى بالله شهيدا كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها اليه على اجل مسمى يقول صلى الله عليه وسلم فخرج في البحر هذان الشخصان احدهما كان يسكن في مكان يفصل بين صاحبه بحر هذا المكان اما جزيره او مكان اخر بينهما بحر يقول عليه الصلاه والسلام فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للاجل الذي اجله 1000 دينار بعد مده معينه والرجل يريد ان ياتي في المده المحدده ويسدد الدين يا من تغلق جوالك اذا جاء موعد الدين اتق الله يا من لا ترد على صاحبك الذي احسن اليك اتق الله احسنا اليك في يوم من الايام وانت تسيء اليه لماذا هل جزاء الاحسان الا الاحسان لقد جعلت هذه الحوادث السيئه في هذا الزمان جعلت كثيرا من الناس لا يقرضوا احدا لانه لم يعد يثق في احد هذه النماذج اسمعوها يلتمس مركبا الى صاحبه ليرد له الدين في اليوم المحدد يقول صلى الله عليه وسلم فلم يجد مركبا فاخذ خشبه خشبه فنقرها فادخل فيها 1000 دينار وصحيفه منه كتبها الى صاحبه ثم زجج موضعها ثم احكم اغلاق هذه الفتحه في الخشبه وقد وضع في الخشبه 1000 دينار ثم اتى بها الى البحر فماذا قال هذا الرجل الصالح قال اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسالني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسالني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك واني جهدت ان اجد مركبا ابعث اليه الذي له فلم اقدر واني استودعكها سلم امره الى الله لانه فعل الاسباب يقول صلى الله عليه وسلم فرما بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف حتى ما سار يعلق نظره بالخشبه اين تذهب عنده توكل على الله والله اننا نحلم بجزء من هذا التوكل ببعضه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بل يخرج الى بلده يقول صلى الله عليه وسلم فخرج الرجل الذي كان اسلفه صاحب المال ينظر لعله مركبا قد جاء بماله اما هذا الرجل اتى وارسل المال مع احد فاذا بالخشبه التي فيها المال فاخذها لاهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفه ثم قدم الذي كان أسلفه هذا الرجل من صدقه مكتفى سافر مره اخرى يريد ان يقول عل الخشبه الله سبحانه وتعالى ما اوصلها مع انه متوكل على الله اراد ايضا ان يتاكد فاتى بال1000 دينار فقال والله انظروا الى الوفاء اين الوفاء هذه الايام قال والله ما زل جاهدًا في طلب مركب لأاتيك بمالك فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيتك فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال اخبرك اني لم اجد مركبًا قبل الذي جئت فيه قال فان الله قد ادى عنك الذي بعثت ان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبه فانصرف بالالف دينار راشدا هذا الحديث ايها الاخوه يحتاج الى تعليقات كثيره لكن والله من كان في قلبه ايمان ومحبه لله سبحانه وتعالى ولدينا فانه ياخذ العبره من مثل هذا الحديث هذا الرجل صدق في توكله فصدقه الله المقرض صدق مع الله والمقترض صدق مع الله فانظروا الى هذه الواقعه العجيبه كيف ان الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل هذه الامثله والله للعبره فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوجد بيننا مثل هذه النماذج الصالحه وان يجعلنا جميعا هداه مهتدين على الله متوكلين انه على كل شيء قدير اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تنصر اخواننا في بلاد الشام على من بغى عليهم اللهم عجل فرجهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم عليك بعدوك وعدوه اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم اصلح احوال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ورد كيد اعدائهم في نحورهم انك على كل شيء قدير اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم اننا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صلي على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين